ولكن ل السلام ه يجب ا ل ان يكون هناك ل ح افضل ل ل من م اجل رحمة ن المسلمين في ن المسلمين ن ا ما ج ه ولكن يكون ن ل ي ن ا رحمة ك افضل من اجل ن المسلمين ا ا في المسلمين ي ع ل ن ا الجلال والإكرام ف و ص ل ن الى قول... إ قوله سبحانه وتعالى يا... ثم رجعت على ا إلى م و ع ظ ت المؤمنين فقال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله ب أ د ا ء فرائض ويشتنب م ع ا ف ي ه و ا ل ت ن ظ ر ن ا سما قدمت لغد أ ي يوم ا ل ق ي ا م ة من ع م ل صالح أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله أ ي اتقوا الله ب أ د ا ء ما أ م ر ك م الله سبحانه وتعالى بادى من الواجبات واجتناب ما امركم الله سبحانه وتعالى باجتنابهم ن من ب ا ح ت م المعاصي ولتنظر نفس ما قدمت لغد اي يوم ا ل ق ي ا م ة من عمل صالح تنظر النفس ما قدمت ل ل أ ي ا م القادمه لأن يعني كل عملنا هو للايام ا ل ق ا د م ة للجنه يوم ا ل ق ي ا م ة للحساب ليوم الحساب ليوم يعني ت ولتنظر ز ي ع ا ن للجنة وهذا للنار نعمل ا هذا وهذا لهذا اليوم س ح ى ك و و ن إن من الجنة ن شاء الله من أهل ل ت نفس ما قدمت ل ق د قال ا ل إ م ا م الناصر لدين الله عليه السلام في برهانه يجب على كل مسلم أن يرعى سمعه إ ذ ان قال الله تعالى يا أيها ا ل ي ذ آمنوا يرعى ا هنا ه يعني ن ع ب م أن يصغي يصغي سمعه لأن المخاطب وأنت المخاطب وأنت المخاطب أنت وأنت وأنت وأنا المخاطب, وأنا المخاطب ولذلك يقول بعض العلماء قال إ ذ ا أ ر د ت الحديث مع الله ق ر أ ت كتاب الله إ ذ ا أ ر د ت أن يحدثني ان ل ل ه أ يحدثني الله سبحانه وتعالى ويتكلم معي الله ق ر أ ت كتابه وان أ ر د ت أ ن أ ن ا أن أ أن ح د ث الله فصليت وطلبت الله يعني هذا ا ل آ ن ا ل ق ر آ ن حديث الله إ ل ي ك فعندما يقول الله سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ي أ ن ت أ ن ت واحد من الذين آ م ن و ا ا ل خ ط ا ب م و ن ا ل ل ي ج ه ي ل الله يقول ه ي ق ل الله يقول الله ي ق ا ل الله ا ل ل ا ل ل ي ق الله ي ل ا ي ق الله ي ل ا ل ل ي ل الله ي ق و الله ل الله يقول ل ل ه ل الله يقول الله ي ق ل الله ي ق ا ل يقول الله ي ق ا ل ل ي ق ا ل ل ي ق و الله ي ق ا ل ل ي الله ي ق ه يقول الله و الله يقول ا ه ي و الله ي ق و ه يقول الله ي ق ه يقول ا ل ه يقول ا ه يقول ه ي ق و الله ي و ا ل ل ق و الله ي ق و الله ي ق و الله يقول ا ل ل يقول ا ل ل ي ق و ا ل ه ي ا ه الله ي ق ا ل ل ي ن و ل الله و ا الله ي ق و ا و ل الله ي و ل الله يقول الله يقول الله يقول ا ل ق و ل ا ل ل ق و ا ل ل ق و ل ا و ل الله ي ق و و ل الله ي ه ي الله كرر ا ل أ م ر ب ا ل ت و ت أ ك ي د ا وسمى يوم ا ل ق ي ا م ة الغد و هو الذي يلي يومك ت ق ر ي ب ا ت ق ر ي ب ا له جعله ب م ن ز ل ة الكائن غدا و يقول ما ي الله سبحانه و تعالى يا يلذين امن و ا ل تنظر ما قدمت لغد و ك أ ن ا ل ق ي ا م ة غد يعني هذا ز ي ا د ة في تحذير ز ي ا د ة في ت أ ك ي د و ز ي ا د ة في تنبيه ل ل إ ن س ا ن أ ن يوم ا ل ق ي ا م ة و أ ن الموت ق ر ي ب جدا من ا ل إ ن س ا ن واتقوا ل الله كرر ا ل أ م ر بالتقوى ت أ ك ي د ا وسمى يوم ا ل ق ي ا م ة الغد وهو الذي يلي يومك تقريبا له جعله ب م ن ز ل ة الكائن غدا وقلل النفس استقلالا ل ل أ ن ف س ا ل ن و ا ض ر فيما قدمنا إ ل ى ا ل آ خ ر ة ك أ ن ه قال سل تنظر نفس, نفس و ا ح د ة في ذلك ونكر الغد تعظيما له و إ ي ه ا م لامره كانه قال لغد لا يعرف كنهي كنهي, كنهي لعظمته أ و لعظمه كانه نكر حتى التنكير هنا للتهويل في هذا اليوم ما أ ن تدارين ايش لينتظركم غدا إ ذ ن قدموا ل أ ن ف س ك م فاليوم ق ر ي ب وغدا ق ر ي ب وغدا ف ي ه أ ه و ا ل وفيه كذا إ ن الله خبير بما تعملون فهو يحفظه عليكم ويجزيكم بحسنه وسيئه ولا تكونوا كالذين نسوا الله أ ي تركوا حقه وطاعته قال ابن ع ب ا س هم بني ق ر ي ض ة والنظير وبني بني قاع وهم يهود ا ل م د ي ن ة فانساهم أ ن ف س ه م فجعلهم ناسين ل أ ن ف س ه م أ ي تاركين لحقها من الخير وذلك ب أ ن خذلهم حتى, يسع... حتى لم يسعوا لها بما ينفعها عنده أ و أ ن س ا ه م إ ي ا ه ا يوم ا ل ق ي ا م ة بما يريهم من ا ل أ ه و ا ل وفي ا ل م ر ه ا ن يعني نسوا الله بترك شكره على ما اولاهم وتعظيمه على ما أ س د ا ه م ف أ ن س ا ه م أ ن ف س ه م بالعذاب الذي بالعذاب ان يذكر بعضهم بعضا والمعنى أ ن ه م لما نسوا الله تركهم على نسيانهم ل أ ن ف س ه م ل أ ن من نسي الله فقد نسي نفسه من الخيرات واوقعها إ ل ى أ ع ظ م الهركات فلما نسوا الله كان ذلك نسيانا لانفسهم ولما تركهم على نسيانهم جاز ا أن يقول انساهم اذن هنا فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فمن هو الذي ن س ا ه و الذي لا يقوم بواجبات الله من اليهود من النصارى من المسلمين من اي كائن من كان الكلام موجه للناس كلهم ق و ل سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله تحذير أ ن نكون يا أ ي ه ا المؤمنون تحذير لكم لا تكونوا كالذين نسوا الله سواء من اليهود او من غير اليهود نسوا الله فانساهم الله, نسي الله, نسي الله م والمقصود منه الذنب وعلم أنه تعالى لما أرشد المؤمنين إلى ما مصلحتهم يوم القيامة بقوله ما قدمت الفاسقون الذنب تعالى والتنظر إلى بقوله لغد نس هو أنه أرشد وتهدد الكافرين بقوله نسوا الله ف أ ن س ا ه م أ ن ف س ه م بين الفريقين ق ب ن ا ل ف ر ي ف ق ا ل سبحانه بعدما أ ش ا ر إ ل ى هذا و أ ش ا ر انهم هم الخاسرين أ و ل شيء حذرنا يا ا ي ا ل ذ ي ن آ م ن و ا اتقوا الله ولتنظرنا ثم ما قدمت ل ق د واتقوا الله إ ن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله ف أ ن س ا ه م أ ن ف س ه م اولئك هم الفاسقون إ ل ى هنا ثم ب د أ يميز بين هؤلاء وبين هؤلاء ثم قال سبحانه وتعالى لا يستوي أ ص ح ا ب النار و أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة هم الفائزون وهذا ت ن ب ه للناس في ش د ة غفلتهم و ق ل ة فكرتهم في ا ل ع ا ق ب ة وأن وانهماكهم في الشهوات ك أ ن ه م لا يعرفون الفرق بين ا ل ج ن ة والنار ولا البون الذي بين أ ص ح ا ب ه م ا و أ ن الفوز مع العمل الصالح هو الظفر ب ا ل ج ن ة في... نعم. و... نعم. ثم أنه ت ع ا لما ى ل شرح هذه, البي... هذه البيانات عظم أ م ر ا ل ق ر آ ن ف ق ا ل لو أ ن ز ل ن ا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل ي ر ي د عز وجل أ ن لو ركبنا في الجبل من العقل ما ركبنا فيكم ثم سمع هذا ا ل ق ر آ ن وما فيه من التهديد والوعيد ل ر أ ي ت ه خاشعا متصدعا من خ ش ي ة الله لو أ ن الجبال على عظمتها وكبرها معها عقول مثلكم يا بني آ د م ل ا كان مجردا يسمع ا ل ق ر آ ن ويسمع ما فيه من التهديد والوعيد إ لا ر أ ي ت ه خاشعا متصدعا كسر تلاشى من خوف الله سبحانه وتعالى قال ا ل إ ن ز ا ل إ ر س ا ل الشيء من علو إ ل ى أ س ف ل أ ن ز ل ه إ ن ز ا ل ا ونزله تنزيلا و ا ل ت ص د ع ا ل ت ف ر ق بعد التلازم ونظير التفكك صدع يصدع صدوعا وهو مصدر ومنه الصداع في ا ل ر أ س و تصدع تصدع و ا ن ص د ع انصدع ا ل ت ه ذ ي ب ل ر أ ي ت ه خاشع ا متصدع متقطع متحركا من ا ل ر ه ب ة فزع او فزع من خ ش ي ة الله وهذا م ث ل ضربه الله وتمثيل وتخيل على ج ه ة ا ل م ب ا ل غ ة ب ا ل غ ة في ا ض ا موعظه ا ل ق ر آ ن و ا ل م ب ا ل غ ة ج ا ر ي ة في الكلام ولا تعد من الكذب وليس بتحقيق لدليل القوله و تلك ا ل أ م ث ا ل التي نضربها للناس اشاره الى هذا المثل و أ م ث ا ل ه في مواضع من التنزيل والغرض توبيخ ا ل إ ن س ا ن على ق س و ة قلبه وقله تخشعه عند قراءه ا ل ق ر آ ن وتدبر زواجره هذه أ م ث ا ل للتخيل وللتقريب وللتفكر وللفهم حتى نستطيع أ ن نفهم الله سبحانه وتعالى يمثل لنا في أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة و ا ل ق ر آ ن كله مبني على ا ل م ج ا ز في التمثيل سواء في الصفات سواء ا في ل كثير ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى مثل فيقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في أعمى فهو في الآخرة في أعمى وأضل سبيلة لازم منها أعمى بمعنى أنه لا يرى أعمى بمعنى أنه ظال في كثير في الله سبحانه وتعالى وأخفض لهما من الرحمة ما مع فيقول الله وتعالى بالله الشيطان الله الآخرة وأضل سبيلة ونبلاز لا ظال وقال الله وتعالى ذل في فهو في واخفض يرى أعوذ سبحانه كان أنها سبحانه جناحة الإنسان جناح هذه أنه هذا كله ا في المجاز وكذلك هنا فيجوز أ ن الله سبحانه وتعالى يضرب ا ل أ م ث ا ل وقوله نضربها للناس اي نمثلها كما يضرب المثل لعلهم يتفكرون أ ي ل إ ر ا د ة يتفكروا فيعملوا بها ل أ ن ا ل أ م ث ا ل طرق إ ل ى المعاني أنت لاحظ ان ا ل أ م ث ا ل تختصر لك كثير من المعاني عندما ت أ ت ي لاي مثل من ا ل أ م ث ا ل التي ت أ ت ي في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة مثلا في مثال قول و ل العرب خير الكلام ما قال و د ل كلام بسيط أ ر ب ع كلمات او خمس كلمات بدل ما تقول تقول ه ا من ك س ر الكلام ومن كذا غلط ومن غلط س و ا خير الكلام ما قال و د ل يعني في أ م ث ا ل ك ث ي ر ة يعني تكلموا بها العرب نعم لاراده وقوله نضربها للناس أ ي نمثلها كما يضرب المثل كما ا يضرب لعلهم م ث ل ل يتفكرون أ ي ل إ ر ا د ة يتفكروا فيعملوا بها ل أ ن ا ل أ م ث ا ل طرق إ ل ى المعاني المحتجبه تكشف عنها وتصورها ل ل أ ف ه ا م حتى تريك المتخيل في ص و ر ة المتحقق والغائب في ص و ر ة المشاهد قال قيل الحاكم معناه أحيينا الجبل لو وركبنا فيه العقل ل ر أ ي ت ه خاشعا وقيل لو كان الجبل يتصدع من شيء لعظمته لتصدع من هذا ا ل ق ر آ ن لاعظم ذلك وهذا هو الوجه وقيل لو أ ن ز ل ن ا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل مع طلابته لكان ينبغي له أ ن يتصدع فينبغي ل ل إ ن س ا ن مع ضعفه أ ن يكون عند تلاوته خاشعا متصدعا عن أ ب ي علي واعلم أ ن ه تعالى لما وصف ا ل ق ر آ ن بالعظم ومعلوم أ ن عظم الصفه تابع لعظم الموصوف أتبع ذلك بشرح سبحانه عظمة ذلك الله فقال ه وقيل الله الذي لا إله إلا لا إله هو أي م ع غ ر ه ع ا ما ل غاب ي أي ب ل وقيل م م ما ع د و ا غ عن العباد و ا ل ش ه ا د ة الموجود المدرك ك أ ن ه يشاهده يشاهد وقيل ما يشاهده العباد وقيل السر و ا ل ع ل ا ن ي ة وقيل الدنيا و ا ل آ خ ر ة عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة الغيب هو ما غاب عنا أ و جهلنا و ا ل ش ه ا د ة هو ما شهدناه ا وما عرفنا وفي تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام الغيب ما غاب عن محضرك قال الشاعر وليس أ خ ي من كان لي عند محضري ولكن أ خ ي من كنت بالغيب أطلبه يعني يقول يعني من اطلبه موجود قدني داري لكن أبالي إذا غبت ت ودي بأنه موجود والشهادة ولقد تطبحوا شهدت هي الخير في حياض بأنه الأسباب طبحا الموت الحاضرة قال الشاعر يريد حضرت وحضرت وشاهدت ويحتمل أ ن يكون الغيب هو الضمير بالجنان و ا ل ش ه ا د ة هي الكلام و ا ل إ ق ر ا ر باللسان انتهى ومعنى هو الرحمن أ ي هو ذو ا ل ر ح م ة و ا ل إ ح س ا ن و ت أ و ي ل الرحيم ك ت أ و ي ل الرحمن وزياده ه و و تأكيد لذكر الرحمة في البيان هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو الملك الذي عم ملكه الدنيا و ا ل آ خ ر ة القدوس أ ي البليغ ا ل ن ز ا ه ة عما يستكبح ا ل ك ن يجب ان يكون المالكه في ا ل ي ا ل يكون هناك مالكه يكون هناك مالكه يكون هناك مالكه يكون هناك مالكه ك و ن هناك مالكه يكون هناك مالكه يكون أ ن ا ك مالكه يكون هناك ا ل ك ه يكون هناك ا ل ل ه يكون هناك مالكه و ن هناك مالكه يكون هناك مالكه ي و ن هناك مالكه و ن هناك مالكه يكون هناك مالكه يكون هناك مالكه ي و ن هناك مالكه ي و هناك مالكه يكون هناك مالكه السلام المؤمن واهب ا ل أ م ن أ و المصدق رسلها بالمعجز قال هنا والسلام فهو السالم من ا ل آ ف ا ت التي تحل بغيره النازلات بالخلائق ا ل ح ا ل ة بهم الهاجمة عليهم والمؤمن فهو المؤمن فهو ا ل م م ؤ ن ل أ و ل ي ا ئ ه من أ ل ي م عذابه الصارف عنهم ما يوقع, ما يوقع باعدائه من عقابه والمهيمن فهو المتقدس الحاكم الشاهد على خلقه بحكمه العادل والعزيز فهو الغالب الجليل الممتنع المتعالي عن التشبيه والتمثيل المتعزز فلا يرام العظيم الجليل فلا يضام المعز ل أ و ل ي ا ء المذل ل أ ع د ا ئ ه نعم وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى السلام هو السالم من ا ل آ ف ا ت الذي لا تحل به النازلات قال الشاعر إ ل ى الحول ثم, ثم اسم السلام عليكما ومن, ومن, ومن, ومن بكى هو من ومن بكى حول ا كامل ا فقد اعتذر من بكى. ومن بكى حول ا كامل ا فقد اعتذر والمؤمن هو المؤمن هو المؤمن ل أ و ل ي ا ئ ه من أ ل ي م ع ذ ا ب ه و إ ن م ا سمي مؤمنا لامانه, لأمانه للمؤمنين و أ ن ه م لا يكونون عنده أ ب د ا مفدعين بل يؤمنوا, يؤمنوا روعه ت م ب أ م ا ن ه للمحسنين ل أ ن ه كريم يحب الكرم و ا ل إ ح س ا ن مؤمن يحب ا ل ر ح م ة و ا ل إ ي م ا ن وما عسى أ ن يبلغ من نعته الناعتون أ و ينال من, وصفه من وصف كرمه الواصفون ومن يبكي, إيه إيه ومن يبكي. حولا الب... الب... المهيمن الرقيب على كل شيء الحافظ له العزيز القوي الذي لا يغلب الجبار القاهر الذي جبر خلقه على ما أ ر ا د يقال جبره بمعنى أ ج ب ر ه يحتمل أ ن ه من أ ج ب ر أ ي أ غ ن ى الفقير و أ ص ل ح الكثير الجبار المتكبر ف البليغ الكبرياء والعظيم و ا ل ع ظ م وقيل المتكبر عن ظلم عباده وعما ن لا يليق قالوا في مسائل ا ل إ م ا م القاسم ابراهيم عليه السلام ف س أ ل ت عن المؤمن المهيمن فالله هو المؤمن ل أ و ل ي ا ئ ه من سخطه والمهيمن الشهيد والله هو الشهيد مع اعدائه بمعصيته و إ ن ما ف ي م ا خ ل ق ه الله سبحانه وتعالى ا ل إ ن س ا ن عليه سبحان الله ع م ا ي ش ر ك و ن عما ي ج ع ل و ن ه شريكا له في ا ل إ ل ه ي ة من ا ل أ ص ن ا م وغيرها هو الله الخالق البارئ الخالق المقدر لما يجده و والبارئ المميز ب ع ض ه من بعض ب ا ل أ ش ك ا ل ا ل م خ ت ل ف ة يعني قالوا في ا ل أ ش ك ا ل في التمييز مثلا ق الله إن ا ل سبحانه وتعالى ما ي خ ل ق م ث ل ا الطيور ل أ ن ه ا هي م ا ه يمتلك ا ما هي ما هي م ت م ا تستطيع تميز طير عن طير <تصفيق> لكن و سويت اسمها ل ل ه ا سوى أ ا طير مملوكة لكن بينما ا ل أ ش ي ا ء ا ل ل ي م م ل و ك ة تستطيع ن تميز كل شيء ا لذلك ح ا ل ل ة و شوف الوحوش و م د ر ا ي الجاموس هذا ا ل ل ي يقوم في الغابات نفس ال... لكن ت ع ا ل البقره اللي في البيوت أعرف يعرفوا لأن بقرهم كل واحد يعرف ابله ولا يوسمه ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ش ا ع ة تستوي و ا ل أ ش ي ا ء ا ل م م ل و ك ة فيها هذه من ح ك م ة الله سبحانه وتعالى كذلك في ا ل أ ص و ا ت أ ص و ا ت الناس تختلف اختلاف كامل مثل صورهم قالوا لماذا قالوا ل أ ن الله سبحانه وتعالى خلق ا ل ص و ر ة للنهار أرأىك بصورتك عرفك لا ي ح ا ج ة تتكلم لكن في الظلام م ا اعرف ا ا ل أ ب صوتي اذا تكلمت قال هذا افلام وانت في مكان مظلم فيعني من ت أ م ل في, في, في عجائب خلق الله وفي صنع الله وتفكر فيها ا ل عجب ا ل ع ج ب سبحان الله عما يشركون عما يجعلون شرك الله في ا ل إ ل ه ي ة من ا ل أ ص ن ا م وغيرها ه و الله الخالق البارئ الخالق المقدر لما يوجد هو البارئ المميز بعضهم من بعض ب ا ل أ ش ك ا ل ا ل م خ ت ل ف ة المصور الممثل له ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ة التي هي أ ح س ن ا ل أ س م ا ء لدلالتها على ا ل ت ق د ي س والتعظيم و جميع أ س م ا ء ح س ن ة لنفل ا ق ب ا ي ح من فعل ه وانه لا يفعل الا ح س ن ة ولا ي أ م ر إ ل ا بحسن فلذلك صارت أ س م ا ء هو صفات ه ح س ن ة يسبح له ما في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم قد مر تفسير التسبيح أبو هريرة عن ابو هريره س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسم الله ا ل أ ع ظ م فقال عليك باخر الحشر ف أ ع د ت علي ه ف أ ع ا د علي ه ف أ ع د ت علي ف ا ع ا د علي, علي. كل ما ك ر ر ت عليه و قلت يا رسول الله أ ر ي د أ ن أ ع ر ف الاسم الاعظم لله قال ا ق ر أ آ خ ر س و ر ة الحشر فهي آ ي ة ع ظ ي م ة جدا وفي الثمرات عنه صلى الله عليه, عليه وسلم ع ل وعليه ه من ق ر أ آ خ ر س و ر ة الحشر ل و أ ن ز ل ن ا إ ل ى آ خ ر ه فمات من ليلته مات شهيدا و ع ن ه صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و من قرا آ خ ر س و ر ة الحشر غفر الله, غفر الله ما تقدم من ذنبه وما ت أ خ ر ووالسيد ا ل ع ل و ي رحمه الله في ح ا ش ي ة الكشات قال الحديث عن ابي ه ر ي ر ة قال في, في القرطبي عن ابي ه ر ي ر ة سالت خليلي أ ب و القاسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن علي اسم الله ا ل أ ع ظ م رسول الله إ ل ى آ خ ر ه وهو في مجمع البيان عن أ ب ي ه م ر ي ر ة قال سالته حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمرات نعم قال وفي لفظ الحديث ح ا ش ي ة العلوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ق ا ل حين أ ص ب ح ث ل ع ا ل م ر ا أ ع و ل ب ا ل ل ه ا ل س م ي ع ا ل عليم من الشيطان الرجيم و ق ر ث ل ا ل آ ي ا ت من آ خ ر س و ر ة الحشر و ق ل الله به س ب ع و ن أ ل ف ملك أ ل ف ملك ي ص ل و ن علي ه حتى يمسي و إ ن مات في ذ ل ك اليوم مات ش ه ي د ا ومن ق ا ل حين يمسي كان ب ت ل ك المنزل ة و هو بلغ من ق ر ل خ و ا ت ه م ل حشر من ليل أ و نهار ف ق ب ض في ذ ل ك اليوم أ و ا ليل ل ة فقد أ و ج ب ا ل ج ن ة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح ثلاث مرات أ ع و ذ بالله السميع عليم من الشيطان الرجيم و ق ر أ ثلاث آ ي ا ت من آ خ ر س و ر ة الحشر و ق ل الله به سبعين أ ل ف ملك يصلون عليه حتى يمسي و إ ن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قال حين يمسي كان بتلك ا ل م ن ز ل ة طبعا ب ش ر و ط ا يكون اذا كان مستقيم ويعمل عمل صالح وكذا ولما اذا كان تاجر وعن و ه صلى الله عليه و آ ل ه م ن ق ر أ آ خ ر س و ر ة الحشر فمات وجبت له ا ل ج ن ة وجاء في الحديث الرباني أ ن م ن ق ر أ آ خ ر س و ر ة الحشر من قوله لو أ ن ز ل ن ا هذا ا ل ق ر آ ن وهو واضع ل ي د ه على راسه هذا اللي البعض ل على يست... ل ي اساس يستغرب ا ش ا ف ه م في ا ل ع ز ا ء ولا في ق ر ا ء ة يضع يده كذا إ ذ ا ق ر أ آ خ ر س و ر ة الحشر ف بناء على هذا الحديث قال وهو و ض ع ليده على راسه كان في ذلك شفاء من كل شيء إ ل ا ا ل س ا ن للموت وروى, وروى المقري الفاضل أ ح م د مسعود ا ل ع ن س ي ب إ س ن ا د طويل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن على جبريل عليه السلام فقال لي ضع يدك على راسك وقال ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن على إ س ر ا ف ي ل عليه السلام فقال لي كذلك وقال إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة ق ر أ و ا ا ل ق ر آ ن كله حتى انتهوا إ ل ى آ خ ر س و ر ة الحشر فقال تعالى ضعوا أ ي د ي ك م على رؤوسكم فقالوا يا ربنا ولم هذا فقال لهم رب ا ل ع ز ة هذه ا ل آ ي ة شفاء من كل شيء إ ل ا السام يعني الموت والله أ ع ل م ثم فيها تواضع أسماء الحسنى الله وكلمات ع ظ ي م ة ففيها ك أ ن ا ل إ ن س ا ن في ح ا ل ة خشوع وخوف و ت ذ ل ل لله سبحانه وتعالى و الله أ ع ل م و صلى الله و سلم و ب ا ر ك و ت رحمه ت ح ن ن على سيدنا محمد و على آله ال طيبين الطاهرين ق ا ل في مجمع في مجمع البيان و روى س ي د ن ج ب ي ر ع ي د ن ا ب ي على س ي ن ا ج ب ي ر على ن ا ج ب ي ر على س ي ا و ل ى ا ل و ب ي ر ل ى س ا ج و ب ع ل ي د ا ج و ب ي ل ى ا محمد و على سيدنا محمد و على ي ا محمد و على سيدنا ل ح م د و على سيدنا و على ي ا محمد و على سيدنا محمد و على س ن ا محمد و على سيدنا م ح و ع ي د ن ا ل س ي د ا د و ل ا ل الله س ل م و ب ا ر ك ك على حمى تقنعتي جم حمد الله ليس بينه وباركك على حمى تقنعتي جم حمد الله ليس ي ن ه وباركك الله مخيفه و ش ه د و ر وسرعه وعثمان و ع ث ا ن و ع ر م ا ن وعثمان وعثمان وعثمان و ع ث م ا ل و ع ث م ا و ع ث م ا وعثمان وعثمان وعثمان وعثمان و ع ث م ن و ع ث م ا وعثمان وعثمان و ع ث ا ن وعثمان وعثمان وعثمان وعثمان وعثمان وعمان وعثمان وعافنا وعفو ع ن ا يا بل جلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ك عفونا وعفو عننا يا ر ح م الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم و ب ا ر ك ك عفوك عنا على سيدنا محمد وعلى آ ل ه السيدين والزاهرين